وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُوا أَزِرَةً أَزِرَةً أُخْرَى ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ أَرْجِعُونَ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 ساجدا وقائما ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه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 ثُمَّ لَيُنْجِلُدُنَّ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون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 اَمَّنْ تَخَذَ وَمِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَا قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلِ اللَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 لَفَتَدَوَّ بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَأُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُ يَحْتَسِبُونَ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 بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فأغنى عنهم ما كانوا يكسبون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 إن في ذلك لا آيات لقوم يؤمنون قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله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 بلأ قد جاءت كآياتي فكذبت بها بلأ قد جاءت كآياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مس وَالدَّارُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 ربهم إلى الجنة زمران حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها